কোচ চল্লী নী দা দা যু الله ন কোচচল কি লীনূপি নদিন কমলি অয়ৌ মুদি ও ন হুমিমূল্ল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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَفَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا وها في الدين اتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروه الوثقى لا فصام لها والله سميع عليم